وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلنَّامِيَةِ فِيهَا فَآتَتْهُ ثَمَرَاتِهَا وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان. فبأي آل ربك ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. فبأي آل ربك ما تكذبان. وله الجوار المنشاة في البحر كالعلام.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 يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الذقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتموا أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا, فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران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 ربك ما تكذبان هل جزاء لحسن إلا لحسن فبأي آل ربك ما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آل ربك تكذبان مدهامتان.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 متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معيد لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون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 قل إن لونين ولا خيرين لمجموعن إلى ميقات يوم معنوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون لا آكلون من شجر من زقون فماليون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ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 إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْمُدِهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُونَ أَن نَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فلولا اذا بلغت الحلق وما انتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ترجعونها ان كنتم صادقين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 فنزلهم من حميم فنزلهم من حميم وتصليت جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات ولرذ وهو العزيز الحكيم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 أولئك أعظم درجة من الذين أنفقو من بعد وقاتلو وكلوا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير من ذا الذي قرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعانورهم يسعانورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركهم اليوم جنات بشركهم اليوم جنات تجري من تحتها لنها رخالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.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 فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونه ألم نكم معكم قالوا بلا قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم وغرتكم لماني حتى أجاء أمر الله وغركم, وغركم بالله الغرور فاليوم لا يوخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم ما واكوم النار هي مولاكم وبيس المصير ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم امد فطال عليهم امد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون alamoo an allaha yuhyil arda ba'da mawtihha qad bayyana lakum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 ربهم له أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة, وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط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 فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه لإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفته ورحمة ورهبانية بتدعوها